فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو لبتر